Oh, oh, oh. كنت المار ودمعت وديار. <تصفيق> حبيب كم بصر يا ما جربت المار ودمعت وديار. <تصفيق> حبيب ما بقدر يا ما حفدت صار لكني دمعي خان. على <تصفيق> <تصفيق> يدان على يدان على يدان ليل جبّر. قدان للحب فيك الحب كم يسكن علي وصل هموم يا فرحه سكره علي الليل يا قمري صوت الهوى العزري الليل يرد الداعي الليل يا قمري صوت الهوى العزري الليل يرد الداعي الليل يا قمري صوت الهوى العزري الليل يرد الداعي الليل الليل اللي اللي اللي اللي يا نصرى تليلت الجدرى هتلكم العش العمر <تصفيق> يا, <تصفيق> <تصفيق> يا ما فيني في ما لا تضني بدر يا ضحى الاشجار يا ماكمل عمري يا ما فيني صبري والحب في ما ها الفجر لا تطلع يبدري يا صباحي ما شان يا جبنا ماشين يا من بسبر يا ما شربت المرض الصابر شنيك ما المطر واروي به الضبيان